بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق, رزق فأحيى به الأرض بعد موتها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 وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيَجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ اللَّهُ هَوَاهُ على عَلَيْهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أُوتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَتَرَاهُ لِلْأُمَمِ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابٌ لَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كنتم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تثلى عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين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 وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَقَّ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَى كُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَادَى وَمَأْوَكُمْ نَارٌ وَمَالَكُمْ مِنَ النَّاصِرِينَ ذَالِكُمْ بِأَنْ لكم اتخذتم آيات الله هزوا وغضتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعسبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين